أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع نقاط حس يا رب بولنا الخلقا ظهروا